112. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 113. والذين هم على صلواتهم يحافظون 114. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا المضرة عظاما فكسونا العظام لحما فكسون العظام لحما ثم أنشأ خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهَا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 ما ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امه الرسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 126. وقاموا بكمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم خشيَّت ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما.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 وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى 119. ورزنا مترفيهم <ترجمة> <تصفيق> بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم 111. <إنكم> لا تنصرون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 آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضذ للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قالوا اذا متنا وكننا ترابا وعظاما انا لمبعوث لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 إذن لذهب كل بِمَا بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون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 أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم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 فَلَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ خَسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ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 اتحسبتم انما خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.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 وَقُلِ الرَّبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ